وعلى ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة وعلى ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب والله لغلبنا والله لما وقف في وجهنا أ ح د لكن ماذا تقول والجندي يحارب لمجرد أ ن ه أ ط ل ق ا ل ل ح ي ة الضابط لمجرد أ ن ه أ ط ل ق ا ل ل ح ي ة يفصل ويحاكم مع أ ن ملفه ناصع وعمله باهر دي ج ر م ت ه طيب أ ي انتصار ننتظر ونحن نحارب هدي ا ل إ س ل ا م الظاهر و إ ن جندنا لهم الغالبون في س ب ع ة وستين كانوا بيروحوا بالراقصات والمطربات والممثلين يغنوا على ا ل ج ب ه ة للعساكر قاتل و أ م كلثوم معك ق ا ت ل ونحن معك ا ل ق و م ي ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ق و م ي ة مش عايز أ س م ي أ س م ا ء لممثلات وراقصات وكانوا يذهبون بهن إ ل ى الكتائب و إ ل ى ا ل ج ب ه ة عشان يشجعوا العساكر على الحرب فجاءت ا ل ن ك س ة ا ل و ك س ة في ثلاثه وسبعين كانوا يذهبون بالعلماء إ ل ى ا ل ج ب ه ة شيخ الشعراوي شيخ الأزهر وكانت ق ت تخني ه ا الحليمة ا عبد محمود إن لم ل إن ذ ر وغيره وغيره ة من ل والعلماء أ ئ م ة و ا ك ا ل م ع ر ك ة في رمضان وجل الجند جلهم يحافظون على ا ل ص ل ا ة و أ ك ث ر ه م يصوم أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة مع أ ن ه يباح له أ ن يفطر لكن عايز م وصارخ ي م و ص الجند الله أ ك ب ر صرخه ت ل ق ا ئ ي ة لم يتفق عليها كان شعارهم الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر وفي رمضان ومع هذا ا ل إ ي م ا ن تحول خط برليف إ ل ى خط بلوبيف وعبر جندنا القنال وجاء النصر و إ ن جندنا لهم الغالبون نرجع لربنا بس نصطلح مع ربنا بس و إ ن جندنا لهم الغالبون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 نخلص ا ل ع ق ي د ة مما شابه ا من الشرك ي ع ب د و نفعل ن ن ي ما أ م ر ن ا الله به ننتهي عما نهانا الله عنه نقف عند حدود الله مش تخرج الفتاوي ذوات البلاوي تبيح الربا وتبيح ا ل أ غ ا ن ي وتبيح الاحتفال بشم النسيم وتبيح, وتبيح وتبيح وتبيح يعبدونني لا يشركون بي شيئا مش مدد يا حسين أ غ ث ن ي يا بدوي يجوز ا التبرك ببول النبي ف ت ا و ى تخرج ف ت ا و ى ذوات بلاوي يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون كذا قال رب العالمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إ ن ه م لهم المنصورون و إ ن جندنا لهم الغالبون كذا وعد ربنا فقال ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز الذين إ ن م ك ن ه م في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة و أ م ر و ا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر كذا وعد الله عز وجل بالنصر والعز و ا ل ك ر ا م ة فقال لنا ولا تهنوا انت انكسرت ليه يا بني انت محبط ليه انت يائس ليه تقولي يائس ل ي الفلول والمؤامرات وامريكا واسرائيل والعلمانيين والليبراليين وكت ي وكت ي يا اخي ربنا بيقولك متنكسرش ا خليك راجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إ ن كنتم مؤمنين الكلام دا ربنا ق ا ل ل ل ص ح ا ب ة عقيب غ ز و ة أ ح د بعد أ ن سقط منهم سبعون وجرح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم و ر أ ى الموت بعينه ما ع د كله مع النكبه دي ربنا بيقول ولا تهنوا اوعى تنكسر يا مسلم اوعى ت ي أ س ولا تحزنوا اعداءك عايزين ي أ س و ك و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن احنا أ ع ل ى في كل ح ا ج ة أ ع ل ى ش ر ي ع ة أ ي ن ش ر ي ع ة ربنا من قوانين وضعها بشر يبولون ويتغوطون ويمرضون ويموتون ر ض ن و و ي م ويسرح فيهم الدود وينتنون في قبورهم إ ح ن ا أ ع ل ى ش ر ي ع ة منهاجا اعلى مصدرا اعلى دينا معنا نور من السماء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 ورسوله والذين آ م ن و ا ف إ ن حزب الله هم الغالبون من هم حزب الله الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة يؤتون ا ل ز ك ا ة ي أ ت م ر و ن ب أ م ر الله ينتهون بنهي الله يقفون عند حدود الله يعيشون لدين الله يعيشون بدين الله يعملون على ن ص ر ة دين الله على بث هدي رسول الله أ ن ت وليك ربنا ناصرك ك ك ا ف ي معضدك مؤيدك وفي الحديث ا ل ك د س ي الذي رواه البخاري قال تعالى وما تقرب إ ل ي قال من ع ا د لي وليا من آ ذ ى لي وليا فقد آ ذ ن ت ه بالحرب إحنا إنما نبقى مع ربنا وربنا هينصرنا وينقل عددنا وينقل عتادنا وينتخلى عنا والذين آمنوا القريب البعيد الله بس قبل ورسوله مع وليكم كذا قال الله تعالى وهي من آ ي ا ت ا ل ب ش ر ة إ ن ا ل أ ر ض لله يورثها من يشاء من عباده ا ل ل ه ا ل أ ر ض لله والسما لله والملك لله ك ل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير إن الأرض لله يورثها من يشاء من الأرض يورثها يشاء عباده لله و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين دنيا و أ خ ر ة صدقوا ا ل ج و ل ة ا ل أ خ ي ر ة للحق و ل أ ه ل الحق مهما انتفش الباطل وانتفخ انتم ت ص د ق و ا ربنا ولا لا رب العالمين يقول و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين وقال عز من قائل تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا ف س ا د والعاقبه ة دنيا و خ ر للمتقين ا ل آ ي ا ت ا ل م ب ش ر ة في هذا الباب كثيره ة يا عم الشيخ كلامك حلو والقرآن عظيم كلامك والقرآن عم حلو ونحن نوقن ن أ كلام ربنا بس المقرى عظيم يا عم الشيخ الكيد المقرى الشيخ ربنا يا عظيم عم رهيب بس أو ا ل م ؤ ا م ر ة ض خ م ة أ ق و ل لك ولا يهمك قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال تعالى إ ن ه م يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي متين ي اعداء م الشيخ أ ع ا ل إ س ل ا م معهم ملايين ومعهم عتاد ومعهم كذا ومعهم أ م ر ي ك ا يا عم ومعهم إ س ر ا ئ ي ل يا عم ومعهم ومعهم ومعهم, ومعهم قال تعالى إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ح ص ر ة ثم يغلبون والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ا ل ق ر آ ن م ل آ ن بالمبشرات وكذلك ا ل س ن ة روى أ ح م د في المسند والحديث صحيح روى ابن حبان أ ي ض ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا ا ل أ م ر ما بلغ الليل والنهار وليترك ا إلا هو ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إ ل ا أ د خ ل ه هذا الدين